بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زلنا نتابع كلامنا في الفصل الذي عقده الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى للحديث عن فصاحة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الباب الذي في هذه الفصول كما رأينا خصه الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى ليبين لنا ان من الدلائل والبراهين على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شمئ يعني شمائله تدل على انه مرسل من عند الله شمائله الداتية وشمائله الخلقي يعني الشمائل الداتية مع طول الله عز وجل من الجمال في الذات وما طول الله عز وجل من الجمال في الاخلاق من الجمال في مكارم الاخلاق هذا الفصل الفصل الخامس عقده المؤلف رحمه الله تعالى للحديث عن جمال لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجمال المعنوي بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق هجرا ولا ينطق فحشا ليس بفاحش ولا متفحش والجمال الظاهري وهو الفصاحه والجزاله والبلاغه التي اوتيها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم طبعا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككل كلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظرت اليه من هذه الناحيه فهو جميل فكلامه صلى الله عليه وسلم جميل ان كلام لا يعني كما, كما قال الشاعر ما ينبي الحمد لا ينطق سفهون ولا يحيد عن جميع عن سبيل المجد والكرامه فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه كلام الكرماء كلامه كلام الاجواد كلامه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كلامه اهالي الحياء كلامه كلام اهل الصدق فمن هذه الناحيه في كلامه صلى الله عليه وسلم يعني ضرب الرقم القياسي من هذه الناحيه حتى كانت قريش تقول ما جربنا عليه كذبا ما كان بالصراحه مليا كذب ما كان بالصراحه صدوره منه يعني شيء تهجره الاذان شيء لا تستلذه الاذان من الناحيه الثانيه كلامه صلى الله عليه وسلم وحي كلامه صلى الله عليه وسلم شريعه كلامه صلى الله عليه وسلم معجز وان لم يتحدى العرب بكلامه ان لم يقل لهم اتوا بمثل كلامي ولكن قال لهم إئتو بصورتين من من مثل سور القرآن الكريم أو بحديث مثل حديث القرآن الكريم ولكنك لم يصطنم لم يقول لهم بكلام مثل كلامي ومع ذلك ما يستطيعون ما يستطيعون أن ياتوا بمثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن إلا وإلا وحي يوحى عندما ننظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تراكيبه نجده من من ما يسميه البلاغيون السهل الممتنع يعني تراكيب سهلة ولكنها ممتانية كثير منها لم يسبق إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى كثير كثير من الجمل كثير من المباني والمعاني لم يسبق إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يدل على فصاحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجزالة لفظه تكلمنا في الدرس السابق عن اللغات الاخرى امصاح هذا التعبير واللهجات الاخرى في جزيره العرب التي كلم بها النبي صلى الله عليه وسلم اهل تلك البلزان وخاطبهم بها مع ان اصحابه الذين عاشوا معه لم يكونوا يعرفونها علم النبي صلى الله عليه وسلم علم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رب العالمين هذه هذه اللغات مصداقا لقوله سبحانه وتعالى علمك ما لم تكن علم وكان فضل الله عليك عظيمة علم الله عز وجل ما لم يكن يعلم أما يقول المؤلف رحمه الله وأما كلامه المعتاد كلامه المعتاد يقصد الكلام الذي هو يعرفه أهله وقاربه وجمعته أهل مكه وأهل المدينة يعني كلامه المعتاد صلى الله عليه عليه وسلم وفصاحته المعلومة فصحت النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة التي تسحر الباب تسحر الباب ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الا واخذ بلبه واخذ بتلابيب قلبه وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أي الكلمات التي لها كثير من المعاني ولكنها في البنى قليله جمله جملتان ولكن عندما تشرح في هاتين الجملتين يعني تستغرق الوقت تستغرق الزمن وتستغرق المكان ولا تستغرق المعاني التي دلت عليها تلك هذا هو الجوامع الكلمة, الكلمة الجامعة أي الكلمة التي جمعت كثيرا من المعاني وحكمه المأسورة أي الكلمات التي أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبحت بعده حكما يتناقلها الدباء يتناقلها الفلاسفة يتناقلها الحكماء يتناقلها الأعذ يتناقلها يعني وهكذا يعني أصبحت كلمته صلى الله عليه وسلم حكما ولكلمة الحكمة هي الصائبة هي الكلمة الصائبة التي إذا استشهد بها الإنسان يكون لها أثرون في النفوس كما سنرى في بعض الأمثلة قال فقد ألف الناس فيها الدواوين يعني هذه الجوامع جوامع الكلم وهذه الحكم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وفصحة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك شيء ألف فيه الناس الدواوين ألف فيه الناس المؤلفات العظيمة وجمعت في الفاظها ومعانيها الكتب ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة من هذه الكلمات ما لا يمكن أن يوازى فصاحة يعني أن يوازيه كلام شخص آخر أن يتنافس معه في في البلاغة والنفاسة والفصاحة كلام شخص آخر كقوله صلى الله عليه وسلم يعطيك أمثلة من هذا الكلام المطرز من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يعني لو أخذت هذه الجمل ثلاث وحدها لكانت كافية لدستور تعيش عليه الأمة دستور دستور يعني ثلاثة الجمل الجمله الأولى تقول إن هؤلاء الناس متساوون في الحقوق الجملة الثانية تقول هؤلاء الناس يسعى بذمتهم أدنهم يعني ما فعله صغيرهم يعني يخضع له كبيرهم بما أن من أي جهة جاء جاءت النصيحه أو جاء الأمر أو جاء الجوار يعني الكلمة بدأت تكلم عن الجوار أو جاء من أي جهة جاء الجوار إلا وكان على باقي المسلمين الالتزام بذلك الجوار كما قال أحد رسل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم إلى, إلى رستم إلى قائد جيوش فارس في زمن الفتوحات العراقية الفتوحات القادسية بعث بعض الصحابه إلى رستم من أجل أن يعلم ما عندهم فساله, فسأله رستم قال من هو أميركم؟ يعني بدأوا يمدور بعضهم إلى بعضين. قالوا أمرنا في في الجيش خلينا ليه؟ أمرنا في القادسية. ولكن لبدا شيء واحد يكون أمره. يعني فتك واحد منهم من ينبرى بمعنى خرج من الجماعة من الصف وقال أنا. قال أنت أشرفهم؟ قال لا أنا أدناهم. قال فكيف تتكلم بسيم؟ قال نحن أمة يسعى بذمة يأدنهم. شد من هذا قاموس. اشد من هد من هذا الدستور؟ قال نحن أمة. يسعى بذمتهم ادناهم قال له اذا اشترط يعني اشترط ماذا تريد ان نتفق عليه او اذهب الى قائدك ليلقي عليك شروطا قال ما نحتاج لنذهب الى القائد ليعطينا شروطا وانما احداث ثلاث احداث الاسلام او الجزيه او القتال واحد من ثلاثه قال يسير شوف سير شوف سعد من أبي وقص قال لي ما لا حساج أن يسعى بديمتهم أدناهم هدى القصة يسعى بديمتهم أدناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام زوجه زوج بنته أبو العاص بن الربيع أخذ أسيرا وجئ به إلى المدينة في الليل ولم يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو العاص بعت برسالة يعني بخبر صلى رسالة إما رسالة شفوية أو لمهم أرسل بخبر إلى سيد زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عند أبيها يعني هي في المدينه المدينة. يطلب جوارها أن تجيره وأن تحميه من سيوف من سيوف المسلمين لأنه أخذ ف فزينب رضي الله تعالى عنها لما كان الناس في صلاة الصبح. خرجت رأسها المسجد وقالت أنا زينب ابنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت أبا العاص من ربيع النبي صلى الله عليه وسلم من سبق أسمعتم كلاما؟ قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمته شيئا قد أجرنا من أجارت نحن أمة نسع بديمتهم أدنهم فأجار المسلمون من أجارته السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وقع نفس القصة أو مثل شبه القصة في, في فتح مكة لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من المشركين الذين آدوا الله ورسوله والمسلمين خصوصا بألسنتهم وشعرهم وما إلى ذلك وكان من بين هؤلاء يعني قريب كان من هؤلاء قريب لابنة عمّة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهانئين سيدنا علي فأجارته فدخل علي فدخل عليها علي رضي الله تعالى وقال والله لأضرب Lubin üstuna إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهدر دمه فقالت له والله لا لا تقربنا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل يعني اغتسل دخول مكة صبيحة الفتح يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة تكسره فتقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لفاطمة من قالت أم هانئين قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئين قالت يا رسول الله إن ابن عمك يزعم أنه قاتل فلانا وقد جرته أنا أجرته وابن عمك ما قلت إن أخي إنسان عندما يكون تنافر بينه وبين شخص أخر يحاول أن يبعده شيئا ما إن ابن أخيك ماشي ابن أخي أنا ابن عميك ماشي ابن أخي أنا أو أخي وإن ابن عميك يجعم أنه قاتل فلانا وقد أجرته قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئين انتهت بمحكمة انتهى العمر قضية الأمر قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئين فأصارت هذه يعني حكمة ومثلا وقاعدة يقولها المسلمون بعضهم لبعض من اجار أحدا فجواره يسري على جميع المسلمين ولكن هذا له شروط ما هي شروطه أن يكون هذا الجوار للخائف أن يكون هذا الجوار للمصدعف أن يكون هذا الجوار لمن خاف على نفسه أو ماله أو دمه أما أن تجير عاصيا لا أن تجير محدثا معنى محدث من أحدث في الإسلام شيئا يعني مجريم بارش جريمة وانت تخبيه ولا انا ودافع انه هو في جواري لا من اوه محدثا او عاصيا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين يعني انك تخبيشي واحد باش شيء مصيبة ولا ذره وتخبيه انت باش ما يتنفت عليه القصاص العادل لا فالجوار المقبول في الاسلام هو جوار جوار المصدع فينا المحتاجين أي العاص كأبي العاصف من الربيع الذي وقع أسيرا والمسلمون لا يقتلون الأسرى المسلمون لا يقتلون الأسرى بل القرآن الكريم يقول للأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم ولم يوجد في حقوق الأسرى في الدنيا كلها مثل هذه الكلمة مثل هذه الجملة أي النبي قل لمن في أديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم فلم يوجد هذا في أي قانون من القوانين التي تحمي الأسرى من الظلم أو القاري أو غير ذلك يسعى إذن المسلمون تتكافأ دماؤهم أي دماؤهم متساوية ليس هناك فاضل ومفضول ليس هناك شريف ووضيع المسلم كالمسلمي بغض النظر عن مستواه الاجتماعي ومستواه المسؤولي مستواه كذا فالمسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى به ذمتهم وهم يد على من سواهم يعني الجمله الثالثه تحمي المجتمع المسلم من العدو الخارجي تحمي المجتمع المسلم من العدو الخارجي فتجعلهم يدا واحدة على على غيرهم على اعدائهم يد واحده على من سواهم اذا حمتهم من بعضهم البعض بقوله تتكافأ دماءهم وبقوله يسعى بدمتهم ادناهم فانها تحميهم فان هذه الجمل تحميهم من العدو الخارجي بحيث يكونون امه واحده على من سواهم أو يدا واحده على من سواهم والسيره اليد هنا للأمة والقوة ولوحده سعيرة اليد لأن الدفاع يكون باليد الحماية تكون بالأيدي القوية والسواعد القوية وهم يد واحدة على من سواهم من جواهر كلم الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الناس كأسنان المشت الناس كأسنان المشت نعرف أن أسنان المشت متساوية وش ممكن تلقى في شيء قاموة سبحانه لكنا هذا؟ شيء الدستور في في دساتير الدنيا كلها في شرقها وغربها ها يمكن تلقى فيها أن الناس أسنان المشت لا بد أن يكون هناك الجنسية والجنسية الثانية والجنسية الثالثة لا بد أن يكون هناك دون أو ما دون أو ما إلا ذلك من الأمور هذه المصطلحات كلها غريبة في بلاد الإسلام أن يكون هناك المواطن من الدرجة الأولى والمواطن من الدرجة الثانية والمواطن من الدرجة الثالثة لا يوجد هذا في الإسلام الإسلام فيه الناس كأسنان المشت من حيث الحقوق الواجبات أما من حيث علاقتهم بالله سبحانه وتعالى فأكرمهم عند الله أتقاهم جعل الله سبحانه وتعالى الميزة التي يتميز بها الناس مستوره جعلها مستوره حتى لا يتفاخر زيدون على عمرين حتى لا يقول هذا أنا خير منك لأن القيمة التي يكون بها هذا خير من هذا مستوره لا يعلمها أحد حتى إذا ادعى أحد أنه أتقى من الآخر فاشلوبها منه فاسلوبها منه بقوله سبحانه وتعالى فلا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى المؤمن دائما يعترف بالتقصير ويعترف بانه مشيب في المستوى ديال الاخرين وبالتالي يرفعه الله سبحانه وتعالى ومن تواضع لله رفعه إذا من حيث الحقوق والواجبات كاسنان المشد من حيث تنفيذ احكام الله عز وجل كاسنان المشد ولكن من حيث العلاقتهم بالله سبحانه وتعالى هذا أمر موكول للبارئ جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب لأن المحبة تنشأ عن الرضا والرضا ينشأ عن سلوك معين فإذا احببت شخصا احببته لماذا؟ لسلوكه احببته لتصرفاته حببته لمعاملاته فاذا كنت تحب المعاملات الحسنه فالمرء مع من احب واذا كان يحب المعاملات السيئه فالمرء مع منحب. من احب قل لمنت اقول لك قل لمن تعاشر اقول لك مننت فكل قرين بالمقارن يقتدي ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يعني ألا خلاء نوعان ألا خلاء على الشر على الأخلاق السيئة هؤلاء يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا كلما دخلت متن لعن تختها يلعن بعضهم بعضا ويقفر بعضهم ب بعض وينكر بعضهم بعضا ويقول بعضهم لله عز وجل ربنا أرين الذين أضلنا من الجن والنس نجعلهما تحت أقدامنا يعني أنه يريد لاصحابه في الدنيا أن يكونوا في في قاع النار أن يكونوا في أسفل من من رجليه ليست هذه الصحبة الصحبة التي تؤدي في الاخره إلى المنافرة إلى العداوة إلى أن يطلب هذا من الله عز وجل أن يزيدها لهذا ضعفا من العذاب لأنه كان هو الذي ارضاه هو الذي أهلكهم ليست هذه هي الصحبة ولكن لمتقين هما بعد إلا المتقين هم المتحابون في الله المرء مع من أحب المجتمعون على طاعة الله المفترقون على طاعة الله يوم القيامة لا يكون بعضهم لبعض عدوا وإنما يكون لبعضهم لبعض شاهدا وشهيدا على أنه كان معه في الخير وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يعني لحظة هذه العبارة تأمل فيها مزيان بمعنى أن أهل الجنة عندما يجالس بعضهم بعضا يتذكرون الدنيا كما يتذكر الجالسون اليوم البارحة يعني كما نتذكر البارحة وأننا كنا في السوق الفلاني أو أننا كنا في المدينة الفلانية أو أننا كنا في الرحلة الفلانية كما نتذكر البارحة وهي أقرب إلينا يتذكر أهل الجنة الدنيا وهي أقرب إليهم كانهم. فقوم النعاز حلينا نضوم النعاز واقبل بعضهم على بعضين يتسألون يسأل بعضهم بعضاً قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين كنا في الدنيا خائفين من من من كنا في الدنيا خائفين على رصنا مشفقين لإشفاق كنا إن كنا قبل في أهلنا مشفيين فمن الله علينا لكونا خائفين من عقاب الله سبحانه وتعالى خائفين من مكر الله عز وجل فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون جازان الله عز وجل فمن علينا بأن لا نعاقب فمن علينا بأن لا نرى ذلك العذاب الذي نخشاه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم اعترفوا إلى سبحانه وتعالى بالمن والجميل وأن الله سبحانه وتعالى يعني رحمهم بفضله وليس بعملهم لأن لا يدخلوا الجنه احد بعمله رحمهم الله عز وجل بفضله ومنته وهم وهم يعترفون بذلك وذكر بعضهم لبعض هذا هذا الفضل وهذا المن من الله سبحانه وتعالى إذا هذه الآية كسبين للنبي أن الخرى اللي فيها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه هدوا لغديه ربوه من ختهم من عمامه من الوالدين ديالهم من العوائل ديالهم هدوا لغديه ربوه هم المضيعون للحقوق هم المضيعون لحقوق بعضهم البعض وبالتالي يخاف من هؤلاء الأقارب أن يسلبوا منه حسناته ويطرحوا عليه سيئاتهم فيطرح في النار والعياذ بالله ولذلك يهربوا منهم أما إذا كان قد أدى الواجبات لابائه وأمهاته وزوجته وأبنائه وأقاربه فإنهم يوم القيامة على سرور متقابلين يقول بعضهم لبعضنا كنا قبل أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقان عذاب السموم المرء مع منحب قصتها المرء مع منحب ربما اشرنا اليها في الدرس السابق لما جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عددت لها قال لا شيء الا ان يحبو الله ورسوله قال المرء مع منحب فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان المحبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل الانسان في تجعل الإنسان في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالمحبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست شيئا هينا ليست شيئا ليس دابال. المحبة وحدة. إذن عليها الاقتداء، إذن عليها الأعمال، إذن عليها الاتباع. يعني هذا سمن على سمنوا على عسل. ولكن المحبة وحدها. إذا كان الإنسان يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قد حصل خصلة من خصال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ما والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون قلنا بسل حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس والناس أجمعين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء أساسي إذا اضفنا إليها الاتباع وأضافنا إليها الإقتسام وهذا أمر مطلوب وهذا من من الواجبات يعني ستكون الأمور يعني كاملة وتمة إلى حد كبير ولكن لما سبب من من أسباب دخول الجنة ولا خير من جوه كلمه صلى الله عليه وسلم ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له جوهره لا خير في صحبه انسان لا يرى لك من الخير لا يرى لك من النصح لا يرى لك من المساعدة ما يرى ما ترى له انت انت تريد له الخير هو لا يريد لك الخير انت تريد له النصيحه هو لا يريد لك النصيحه هو يريد لك ان تنجح هو, هو يريد ان ترسو هل هذا يصح ان يكون صاحبا هل هذا يكون معاشرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في صحبتي من لا يرى لك ما ترى له في خير بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يحط وحد الخط بين الصحبة الجيدة وبين الصحبة الرديئة أو الصحبة الصحيحة والصحبة الباطلة الصحبة الصحيحة هي التي تجعلك تدوب في خدمه صاحبك وصاحبك يدوم في خدمتك. إن اخاك الصدق، لكن إن أخاك الشيء، إن الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن يداري الزمن صداعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الصدق يعني أنه يفرط يجمعك انت. باش يغنيك أنت، يفقرس بشغنك يمر دراسه باش علج كنت إن أخاك الصدق من كان معك ومن اذا ريب الزمن صدعك شتت فيك جمله ليجمعك أو كما قال الشعير يعني يدخل يصب هذا كلام الشاعر يصب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في صحبتي من لا يرى لك ما ترى له أنت ترى له الخير وترى له المحبة وترى له المساعدة وترى له النجاح كلما ارتقى إلا ويسعدك ذلك وكلما وقع في يعني عطر إلا ويسئك ذلك يعني تحب له الخير وتكره له, له الشر فإذا كان كذلك بالنسبه إليك فهو خير صاحب وخير صديق وإلا فلا خير في صحبته ديرها في يعني هذه نديرها في شور قو قيس بها الناس شوف فلان وفلان وفلان هذو كل ناس اللي كد تعاشر معهم واش فعلاً يبغيوا لك خير ولا من خلال التصرف زيالهم من خلال ما يصدر منهم هل كانوا على مستوى هذا الكلام دل رسول صلى الله عليه وسلم أم من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم الناس معادن الناس معادن معنى الناس معادن يعني الناس مختلفون كما أن المعادن مختلفة فيها معادن نفيسة وفيها معادن خسيسة، فيها معادن متوسطة، فكذلك الناس فيهم وفيهم، وهناك معنى آخر لهذه الجملة وهو أن الناس معادن، والمعدن يستخرج من قبيحه جيده، يعني كد ككالدوب هذاك هذاك المعادن اللي هو الخسيس كتقلب منه على شي شيء بركة قليلة ديال الجيد ديال ديال الجيد يعني توب الحلم الحجر باش تعطيك واحد شوية ذهبيا تحلمون الحجر الضوب والطحنون بشي أعطيك واحد شوي واحد شوية الذهب بمعنى أن الناس معادن لا يخلون من خيرين فمن بحث عن الخير فيها وجده وإن كان ذلك الخير قليلا وهذا المعنى المعنى الثاني يدل عليه سياق الحديث لأننا بساسم قال هذه الجملاء قال هذه الجملاء لما كان كريمة ابن أبي جهل كان مسلما بعد فتح كان من مسلمات الفت وكان يمر في المدينه على بعض الصحابه على بعض الأنصار فيقولون هذا ابن عدويله هذا ابن عدويله هو مزيان ولكن به عدو الله ابو جهل هذا ابن عدويله فيسيءه ذلك يعني ما يبغيش يسمع هذا يسمع هذا الكلام فيسيءه ذلك فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس معادين لكن معدن ديال أبو جهل خرج من وضع الزواج لشوية تذهب ليه هو ابن ابي جهل الناس ومعادين خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ولا يذا مسلم بكافرين أذت في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذا مسلم بكافرين يعني لا تؤذوا هذا السيد به وهاد وهاد هاد هاد النصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم هامه جدا في حياه الناس فكثيرا ما ننبذ الانسان بابيه او بأمه بل بقبيلته بل ببلده احيانا بل ربما بسابق سيرته عنده واحد سير في عدل لقيته وتاب وتاب الله عز وجل عليه من الذي يقول لنا شعري سكوت انت راه البارحمه عدل زي كاتصلي فلا ننبذ الانسان بوالديه إن كانوا شرا ولا ننبذه بقبيلته ولا ببلده بل ولا بماضيه بماضي سيرته التي لم يكن فيها مثلا ملتزما لم يكن فيها متخلقا بأخلاق الإسلام ولكن تاب فتاب الله عز وجل عليه اذا نحن نشجعه على ذلك نقول له أراد الله بك خيرا الإسلام يجب ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه جاء خالد بن الوليد مسلما وجاء اليه عمرو بن عمرو بن العاص مسلما متى في المده بين صلح الحديبيه وفتح مكه فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهما رايات الجهاد في سبيل الله رايات القياده نحو اليمن ونحو الشام ونحو مصر رعاية الجهاد في سبيله ولم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاد, عاد دخلتوا في الاسلام جلسوا جلسوا هنا ويتخلوا من صلى الله عليه وسلم الجواهم كماس كم يقال بالدرجة يعني النبي صلى الله عاد يلا جلسوا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم عاد يلا وعلي وعبد الرحمن بن عوف يعني خالد بن في, في غزوة موتة حيث سجد الشهداء الثلاثة وأخذ الراية خالد الراية بن وليد ففتح الله على يديه وعمر بن العاص كذلك في ذات السلاسل إلى غيره بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا هذو كانوا في الجاهلية أشد الناس عداوة للإسلام لما لهم من بسطأ لما لهم من جؤة لما لهم من شجعة لما لهم من حنكة ودها فلما جاءوا إلى الإسلام استعملوا دكأهم وحنكتهم وتجربتهم وقيادتهم استعملوها لصالح لصالح الإسلام ذلك السيف الذي كان على الإسلام البارحة كان اليوم لصالح لصالح المسلمين ففتح الله عز وجل على, على إيدهما مصر والشام والعراق وأنتم تقرأون هذا في السير يعني لا ينبغي أن نحطم من قيمة التأيب إلى الله سبحانه وتعالى أو أن نحطم من قيمة الشخص الذي كان أبواه لا يصلياني أو لا كذا أو لا كذا وتبا إلى الله سبحانه وتعالى فننظر إليه على أنه مسكين عند الوالدين دياله مشيهما هدوك لا ترفع من الشأن دياله وتكبر به وتقول له أحسن معدين في بيتك أحسن معدين في بيتك لأن الناس معدين خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم قوله ما هلك مرء عرف قدره ما هلك امرؤ عرف قدره الإنسان إذا عرف قدره لن يهلك معنى لن يهلك لن يخسر لن يخسر دنياه لن يخسر آخرته الإنسان الذي يعرف قدره فإنه يتكلم بقدره ويمشي بقدره ويعمل بقدره وينزل نفسه بقدره يعني يزين نفسه منزلته اللي صعب في الإنسان هو ان يكون من رعايا الناس ويرد أن يكون ان يكون قائدا يكون من رعاي الناس لا يحسن شيئا ولكنه يريد ان يكون قائدا للناس ويوجه الناس وربي الله يهديك أه؟ يعرف قدرك من عار... عاش من عرفه الناس عاش من عرف قدره نفسه قال ما هلاك من عرف قدره وهذه ابلغ من العيش لان العيش حتلبه امتعيش ولكن الانسان اذا لم يعرف قدره يهلك والهلاك هلاك معنوي وهلاك حسي والمراد هنا الهلاك المعنوي الإنسان الذي يفقد قيمته بتصرفاته لأنه لا يعرف قدره لا يعرف حجمه فيتصرف تصرفات تهلكه وتجعله خاسراً في دنياه وآخرته من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم المستشار مؤتمن معنى المستشار الشخص الذي تستشيره لأمر ما استشيره لأمر العمل لأمر الزواج لأمر السفر لأمر شو واحد ان تثق به فتستشيره وتسأله أفعل كذا أم أفعل كذا قال نبي صلى الله عليه وسلم مؤتمنون بمعنى أن المستشار الذي يستشيره الناس قد ائتمنوه وجعلوه موضع ثقتهم فلينصح له إذا جعلك الناس موضع ثقتهم فانصح فانصح لهم فأنت أمين ما جاءوك إلا وقد ائتمنوك على أسرارهم ائتمنوك على قضاياهم لأن المستشار كتصرح له بأمور ربما تبغيش ذلك الأمور يعرفوا الناس كاملين إذن فهو مؤتمن بحالي لحطة هذا السر ديالك في في قبر لا تصل إليه اليد فالمستشار مؤتمن الجملة الأولى وهو بالخيار ما لم يتكلم المستشار. بالخيار ما لم يتكلم بمعنى فإن شاء عشارة وإن شاء لم يشير. يجي واحد قال لك مثلا خير لي بين كذا وكذا. واش فلان ولا فلان. واش فلان تا ولا فلان تا. قال لك عندك الخيار محد ما زال ما, ما تكلمتين. عندك الخيار تقول له اسمحي اسمحي لله يجلسك بحير. اختار انت الراسك. ما نقدرش انا رجح لك زيد على عمر. انت بالخيار. ولكن اذا تكلمتي راك رجحتي خلاص اذا قلت لي فلان راك رجحتي وسبب هذا ايراد هذا الحديث او هذا الحديث عند الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابل هيثم احتراج من الصحابه جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فيدا بخادمين جاء بهما للرسول صلى الله عليه وسلم شيء واحد هذا للرسول صلى الله عليه وسلم خادمين عبدين ابو الهيثم جلس حداه فقال يا رسول الله أعطيني واحد منهم أعطيني واحد من هادو جوج العبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما ايهما شئت خذ اللي بغيتي قال لي اختر لي يا رسول الله قال لي غتختار تختار لي, لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن هنا تذكر هذا المستشار مؤتمنا خذ هذا فاني رايته يصلي واحد منهم اختار النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه شافه كي لي خذ هذا فاني رايته يصلي فاخذه وفرح به وذهب الى الى بيته وقال لزوجته هذا خادم خدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم اعطاه يا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أوصاني اوصاني به وقال لي اطلب هذا فادسي هذا فاني اطعمه مما اطعم وألبسه مما البس ولا اكلفه ما لا ما لا يطيق فقالت له زوجته إن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات يعني إذا إذا كانت الأسرة يعني فيها طيبوبة من جهتين فإنها دائما تسعى إلى الخير دائما تسعى إلى التألق دائما تسعى إلى العلو فقالت له ما أنت ببالغ نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتقذى ما غدش توصل مستوى ديال النصيحة بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا إلى أعطيت له السيل حريزي له قال فهو حر في سبيل الله سراحه صراحه يعني وأجعله حرا في سبيل الله وخيره قال لي أنت دب حر ولكن لك مسكنك في بيتنا ومكلوك في بيتنا ومشربوك في بيتنا ومنبسوك في بيتنا إن شئت فإن شئت فذهب لحال سبيلك أنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى شوف هذه الاستشارة فين, فين خرجت هذه العبد هذا هذه الاستشارة كانت لصالحي الرجل الذي اختار له نفس أبي الهيتم وكانت لصالح المرأة التي اشارت له أيضا بإعتقه وكانت لصالح العبد نفسه وما جاء الاسلام إلا لإخراج الناس من رق العبودية إلى حرية العبودية لله سبحانه وتعالى من رق العبودية للإنسان إلى حرية العبودية لله سبحانه وتعالى من هنا جهد هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن يعني أخسكت نسحلو شيء واحد استشرك ما غير ما تصرفه صفي بشيء بعد منك بما تستطيع إلا ما قدرتيش وما قدرتش ترجح بين الاختيارات التي يعني وضعها أمامك ولي الله بخير ما تقدرش فأنت بالخيار ما لم تتكلم من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم قوله رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسليم رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسليم يعني يتقلب يتقلب العبد بين الغنيمة والسلامة بين أن يكون غانما وبين أن يكون سالما إذا قال خيرا فنعمل الغنيمة وإذا سكت عن الشر فنعم السلامة شوف القاعدة هل القاعدة خذها ودائما تذكر بها رسك ودائما شد بها هذا ها هاد التعبان التعبان اللي كيتتحرك بين بين اسنانك تعرفوا التعبان هذا لسان احفظ لسانك ايها الانسان لا يلزغنك انه تعبان انه تعبان سميتو عتقاب الى طاح عليه الموشش على ولا ما يشعل شيء ما يشعلش لأنه إلى فزيك ما يقدر ولكن هذا دائما في الماء وكيف لش وما يقدرش يتفها البحر كله يلش على هذا اللسان يلش على العافية و هو دائما في المياه دائما في الماء ولكن يلش عليها ما يتفها البحر ل للمحيط الأطلنطي بمعنى أن الخطورة دي لو أختار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينصح معاد بن جبل نصحه بأركان الإسلام ثم نصحه والبر والبير وأنصحه بأمور الكثيرة قال لو في النهايه ألا أدلك على ملاك ذلك كله ملاك ما يتملك به أمر هذه الأمور كلها قالوا بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأخرج نبي صلى الله عليه وسلم لسانه واخذ هكذا قال كف عليك هذا شد عليك هذا التعبان هذا فقال معاذ يا رسول الله وين لا موها دون بمنتك لا موبي ينحتر كلمزا مانوخا علي عاقل ندرس في ويك هذا لا درى هي كل شيء كلمه كتنوض نور لحرب اين سنه كلمه في الجاهليه كلمه كات نور يمكن كلمه تخرج وتنوض لحرب 40 سنه يعني كفى عليك قال تهلك اسك امك يا معاد تهلك اسك امك ما ما عرفتش شنو كايناتك اشنو كيدير هذاك هذاك المصيبه تهلك اسك امك يا معاد وهل يكب الناس على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد السناسم ما غاديش يكب الناس في النمو والعياذ بالله الا حصائد الالسنه إلا حصائد السناتهم لسان لسان صعيب لسان صعيب مزيان اللسان ولكن خيب مزيان اذا شغل بذكر الله تعالى مزيان اذا دللت به الناس على الخير اذا نصحتهم اذا قلت لهم خيرا ولكنك اذا قلت لهم شرا خيب من من افاته مثلا كنقال افات ديال السمع واحده اياك وهي التسمع يعني انك كتسمع الناس باش كيقولوا كتصنت الجار مثلا من وراء الجدار هذه هذه من اثام يش وهي واحده وهي واحده ومن اثام العين النظر وهي واحده ومن اثام اليد البطش وهي واحده ومن اثام الرجل المشي نحو المعصيه وهي واحده ومن اثام الفرج الزنا وهي واحده ولكن اللسان فيه الغيبه وفيه النميمه وفيه الكذب وفيه شهادات الزور وشحال فيها من كارثه إيش فيه من مصيبة في هذا هاد اللسان هذا صاحبك كل شيء حي كيف حركت عمد عماه حالاتي ال الآلة دي العجين اللي كت اللي كت عجنه السماء راكي يدير هذه وكي يدير المصيبة خرعة ها وآلة وخيرين وآلة شرٍ إن السخذ ما في إن استخدم في الشر من لم يشغل لسانه بذكر الله شغله لسانه بما لا يعنيه شغله لسانه بأعراض الناس بالقيل والقال وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن رحم الله عبدا قال خيرا فغنيما أو سكت فسلمة الخير إذا قلته نصيحة أستيتها يعني تغنم لأن هذا كل سلعة ينتفعوا بهذه الكلمة ستو جرو على دلالتهم لأن الدال على الخير أنت دللتهم على الخير ستؤجر إذن فأنت أخذت الغنيمة أو سكتت فتسلم أو سكت فسليم سبحان الله الكلمة إذا قلتها ملكتك وإذا حبستها ملكتها وأن تملكها خير من أن تملكك ان تملك الكلمة خير من ان تملكك والكلمة بحالة بحالة الرصاصة إلا خرجت من فواهة ديال دي اسمي توقصة في مشات وش ممكن ترضاه وش ممكن هذا كسيد اللي خرجت راق وخرجها ممكن نرضاه كذلك الكلمة ولذلك شبه الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم قول الحق شبهه بالصدع والصدع للزجاج لا ينجبر فاصدع بما تمر أي الحق جهرا فإذا قلته جهرا ما يستطيع أحد أن يرد ذلك ويقول له ما كان ولو, ولو. لا بد أن يتردد ذلك الكلام من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم أسلم يوتك الله أجرك مرتين أسلم تسلم في بين أسلم تسلم الجناز الجناس يعني أن الحروف الموجودة في أسلم هي الموجودة فيه تسلم ولكن المعنى ديال اسلم بوحده والمعنى ديال تسلم بوحده فاذا اشتركت الكلمه مع كلمه اخرى في حروفها يسمى الجناس يسمى جناسا إذن من لطيف هذا الجناس لطيف اسلم تسلم ويدل على ان الاسلام يدخل باب السلم والسلامة الإسلام مشتقة السين واللام والميم مشتقاتها كلها تعود الى شيء واحد ويسلام السلام أيوة. السلم أيوة. الإسلام السلام وهكذا يقول الله عز وجل يَا الذي you all في السلم وفي السلم قرee أبي السلم وقرئ أبي السلم والمعنى, والمعنى والمعنى واحد والدخول في السلم بمعنى الدخول في الإسلام والدخول في الإسلام يؤدي إلى الدخول في السلم لأن السلم داخل, داخل, داخل الإسلام من قلبش على السلم خارج, خارج الإسلام لأن الله عز وجل قال عن الذين تولوا عن الإسلام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويليك الحرطة والنسل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم يعني زي ما البطش في الأرض يدل على ماذا؟ على عدم الإسلام وعدم بعدم الإيمان ودائما الايمان يبسط الامن والسلام دائما الايمان والاسلام يبسط الامن والسلام لمثال في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، نجزم ونختم به إن شاء الله سبحانه وتعالى هي فتح فتح مكه فتح مكه جاء المسلمون بكثره وكان المشركون قلة على عكس الحديبيه الحديبيه كان الصحابه 1400 وكان المشركون كثره كثيره فالله سبحانه وتعالى لا يريد لهذه القلة القليلة أن تتهالك أمام الكطر الكاثرة التي لا ترقب في ممين إلا ولا دماء. لا يريد أن تتهالك ماذا فعل؟ يعني دع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح فجاءوا في فتح مكة بعشرة آلاف فقالت قريش ما نستطيع أن نقاتله اليوم وهو في عشرة آلاف ما الذي سيحدث؟ أن يدخل الناس أن يدخل المسلمون مكة سيلمان وبدون قتال يعني اذا استثنينا المناوشات التي حدثت في أسفل مكة في المسفلة مع خالد بن والد الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البوابة لمكة إذا استثنينا هذه المناوشات فإن الصحابة عشرة آلاف دخلوا مكة سيلمان هذا ما اتفق عليه العلماء واشار إليه القرآن الكريم في في لطيفة قال هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليه وهو الذي كف أيديهم عنكم فلم تسفك دماء المسلمين وأيديكم عنهم فلم تسفك دماء الكافرين ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليه من بعد أن كانت لكم الغلبة والسيطرة لأن السيطرة والغلبة إذا كانت للإسلام والمسلمين فإن الأمن والإسلام يسود فإذا كان الإنسان يدعي الإسلام ولكنه ينشر الرعب في صوف في الناس قل راجع إسلامك راجع دينك فإن الإسلام دين السلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم تسلم يوتك الله أجرك مرتين وهذا المقطع جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلهي رق عظيم الروم ومعنى يوتك الله أجرك مرتين أنك تحول من دين المسيح عليه الصلاة والسلام إلى دين الإسلام فتوجر على الدين الذي كنت عليه الى الدين الذي انتقلت اليه مصداقا لقوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتين او الكتاب من قبله هم به يومينون ويدايتلى عليهم يعني القران ويدايتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا ان كنا من قبله مسلمين ولكي يوتهم اجرهم مرتين بما صبروا علاش لانهم كانوا مسلمين بدين المسيح عليه الصلاه والسلام فلما جاءهم الحق بعد عيسى عليه الصلاه والسلام الذي بشرهم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول نيه مدياس محمد انتقلوا إليه فاخذوا أجرهم مرتين اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم وان يديم علينا نعمه الامن والسلم والأمان والاستقرار وعلى جميع بلاد المسلمين في شرق الدنيا وغربها انه ولي ذلك القادر عليه